Sayfa 68, ayet 149 149 Ya ayihal ladin amanu in tuti'ul ladin kafaru yurdukum ala aqabikum fatenqalibu khasirin. Ya ayihal ladin amanu in tuti'ul ladin kafaru yurdukum ala aqabikum fatenqalibu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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتن قلب خاسرين. يزيل. بل الله مولك وهو خير الناصرين. بل الله مولك وهو خير الناصرين. بل الله مولك وهو خير الناصرين.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 Bilinallahu mavlakum ve huve hayrun nasirin 149 150 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 ben İllâhu mevlakum ve huve khayrun nasirin... Senulqui fi culobin lezine kefarur rûba bima eşrakuw billahi ma lem yunezzil bihī sultâna. Senulqui fi culobin lezine kefarur rûba bima eşrakuw billahi lem yunezzil bihī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 Senul qi fi kulubi lezine keferur rü'be bima eşrakûu billahi ma 150-150 bira Belillâhu mevlâkum ve huve khayrun nâsirîn. Senul qi fi kulubi lezine keferur rü'be bima eşrakûu billahi ma lem yunezzil sultana. بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرين سَنُنْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرين سَنُنْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطانا. 151 ب وَمَأْوَاهُمْ النار وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ وَمَأْوَاهُمْ النار وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ وَمَأْوَاهُمْ النار وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى وَبِئْسَ <وَالظَّالِمِين> <وَالظَّالِمِين> <وَالظَّالِمِين> 151 151a 151b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 سَنُنْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مثوى الظَّالِمِينَ سَنُنْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مثوى الظَّالِمِينَ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 ve bi'semâhü al-zâlimîn 152a Ve lekad sadakakumullahu va'dahu izte husûnehum bi'iznihi hatta izâ feşiltum ve tenazâ'tum fil amr Ve lekad sadakakumullahu va'dahu izte husûnehum bi'iznihi hatta izâ feşiltum ve tenazâ'tum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 ولا قد صدقكم الله وعده اذ تحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في 151ب 152ا وما اواهم نار ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر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 الله حتى في الله حتى في 152 b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 حتى اذا فشلتم في الامر وعصيتم من بعد ما تحبون حتى اذا في تحبون حتى في تحبون 152a 152b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 hatta ila fashiltum wa tanazaa'tum fil amri wa asaytum min ba'dima araakum ma tuhibbun 152c minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره <تصفيق> منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره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 <minship> 152b 152c حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون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 Minkum men yürüdüddünya ve minkum men yürüdül ahira. 152'de Thumma sarafakum anhum liyabtelyekum ve lekad afa' ankum. Wallahu zufadlin alal mu'minin. Thumma sarafakum anhum liyabtelyekum ve lekad afa' ankum. Wallahu zufadlin alal mu'minin.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 ''Thumma sarafakum anhum liyebtelyekum ve lekad afa ankum ve allahu zhu fadlin alal mu'minin'' ''Thumma sarafakum 152C 152D ''Minkum men yuridu addunya ve minkum men yuridu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 ثُمَّ 153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 İrtısadûne ve lâ tenûn alâ ahadin ve'r-rasûlu yedâ'unkum fî ukhrâkum İrtısadûne ve lâ tenûn alâ ahadin alâ rasûlu fî 152'de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 ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِيدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُونَكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَنِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُنْكُمْ ف۪ي اُخْرَاكُمْ 153. فَأَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فأثابكم غمّ بغمّ لكي على مَا فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.فأثابكم غمّ بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.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 فَأَثَابَكُم رَغَمًا بِرَغْمٍ لَّكَي لَّا تَحْزَنُوا 153 153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 ve etâbakum gammem bi gammin likeylâ tehzenû alâ mâ fâtekum vâlâ mâ asâbakum. Wallâhu kabîrun bimâ te'amelûn. 154a Thumme enzela aleykum min ba'dil ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمانتا نعاسا يغش طائفة منكم ثمّ أنزل بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغش طائفة منكم ثمّ أنزل بعد الغم أمانتا نعاسا يغش طائفة منكم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 ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أملاً عسى يغش طائفة منكم ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً عسى يغش طائفة منكم ثمّ بعد الغم أملاً عسى يغش طائفة منكم ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ 153 ب 154 a. فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لكي لا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ بعد مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً منكم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 فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ طَائِفَةً Sayfa 68 Toplu Halde يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين سنقف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما أههم النار وبسمث والظالمين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين سنقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما أههم النار وبسمث والظالمين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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَنُنْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنقي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومؤهم النار وبسمث والظالمين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 ما صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِيدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُونَكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلب خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين سنقي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما أههم النار وبسمث والظالمين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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَنْزِلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خبير بما تعملون